بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد على الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فستبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ربك أن سبحانه وتعالى أكجل ولكل وجهة شوفا ورّا أمن تي أثدرك أبوتي في وجهة إبلات إساني في جيرا إبلان ثني هو مواليها كإني اتغار هو موليها ورملا قبوثن امنتيك قبوثن اتيچ گراگالو جچو يوكاني ولكل هو موليها جچن اسيني فيا امه محمد قبلات جرا مرتو مشرق جراته، مغرب جراثه بيتامر گجراثه كاي تيگراگالو الله كاگرگالو مرتو قبلة التجارة قالوا كابا، فاستبق الخيرات والدرجمة جرى خيري قبلة سني التجارة ثانية استباقني واتي استقبالني استد تباعنا ميكوني جرى ثلاثة أريفة ذاك قبلة التجارة لا ثلاثة لنتها ثلاثة أريفة وقت يزيد ثلاثة يو, جتون اي يو كان فاستبقوا الخيرات ججون وان ربي إثن إيمرك بيت الحرام اتقرق لا جلسا اتأريفات لا ججو يو كان خير متاهي هاتاتوا وان خيري تهم رايو اتأريفات لا ججو أينما تكون بقمتاتا وتاتا يأتي بكم الله جميعا ربهم دكي نفدا قياك يا يو كان يوالدت إثنقاب ربّين كينا الله جميعا جيتشون ومعما ترغبتنا فعلا ترغبتنا صلاة كيسا كاقرأ أسجارة صلاة سن أقومنا بكتو قط جهات قط سلاة ربّ إثنين فقوت آه جيتشون فكين نافوري كرامة دينا جيرو لها أدو فعلا ور أفريقا جيرو جرغل جيتشون صلاة جيتشون كبلاد إثاني فولوا ولت تديبي أنجت، هندي ثاني تو يو، جر إنسان جر جالن، جرو قرق مكعبا كنا، كناح أينما تكون، وبق مجرات نوجرات، نيروس ثلاثة أبد تنقلك إبلادا يأتي بكم الله جميعا ربي الآن إثن في دا، يوم كان جياك أيامه ولت إثن كبا جذا إثن في إن الله على كل شيء قدير، وان ربك ينادى في ساته كلين هنجرتو جودا ومن حيث خرجتا بقما باتت الليباتو يو كان غرو مبات الليباتو استيام ومن حيث خرجتا كنا نديبيسي وانت نكد دديبي زو فالجنان كعباتي غراغلو كنا كاباة تغرغلني صلاة وخناة يو دبي إماده، دبي ألفاته كان في ربنا سبحانه وتعالى أكا قلبي إساني كيسا واني تقه إنساني إساني الرابا ليسو فجاة دبي كان أتداد بيس إسانيهما تنجيرا ومن حيث خرجت بقمباتا وباتا يوقاني ومن حيث خرجت كرمباة تيبات يا محمد يا رسولك يا فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولك غر المسجد الحرام غرق الجي يجر يوقاني تكراريكو ني قصة سديني في دباة مجران سدين تقفى يوفول دراكعبات تجراتي وعيث ما كنتم فولوا وجهكم شطر وجهتكم كعبة بريوجرت اتئتش جرجالي فولكيتين كعبة تجارجالي إجا كنا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام جئتن اتدابلون يرو إما بكم جراتا نجراتا إملكة ستي جارك عبا جارجالا سلاة واجي كنتم فولجواكم شاطرة جتون مسجدة أدا أدا كمدينة كنسجر جارجالا كاتصالاتا سن جارك عبا ات جارجالا تسلاتا مساجدة عبدن هندا كسة تيججوا على كل حال تكرار يكون مرفونتها جددي بيسون كنججو ومن حيث خرجت قرمباتي بات يا رسولكي فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولكي قرقلتي قرى مسجد الحرام وإنه للحق من ربك إن إن كني قرق كني حق ربي كي ترى تأتيه شك وما الله بغافل عما تعملون ربِّ وان يسندل يدن دغثان تان في قلچا ومن حيث خرجت غربات باتوا فول وجهك شطر المسجد الحرام فولكي غرغلچ غر جرق مسجد الحرام وحيثما كنتم بقمتاتن تتاتن فولوا وجوهكم شطره فولكيسن غرغلچا غر مسجد الحرام لالا يكون للناس عليكم حجه أكا أمتا يهودا كانا فرقان إسن الرد تهين جريف أكا ناسن فقوني ورق إبلا تهين تنا ما ليف إيسي أمن تي توت إسات ديبئو في ملي جلساني فأكارا قان إسن الرد تهين تاني محمد وفي دينا كن Sharame jedhaa isaanjennnaan rabbi olqaanee q bilalee garaka abaa gara galci eegaasii qaabaattini gara gallaan illee tu ta uuf hawee ammaagaraatu ta isa amaanti isaa kaa kureshitti debia jedha jechu gara martu jalaphaan إلا الذين ظلموا منهم والرأسان الرّ لب وفي مِدَّ ملأ استثناء استئكن من قتيع أنيني أكمل جنان واللّب وفي مِدَّ رجا سرّت قرطه هنديساني يجّو فكَنّاب أكما رجا وهي نرّت إنك أبدو ور لبؤه في ميدا رجاه وهيته هنقبن وانت إنسان سرت رجاء قلتنيتين جدا هنجرو يو لب مفي ميدو تعتمل يجت يو كاني أقيل من معطي سرت رجان هنتان في ور لبؤه في ميدا ملأ ور لبؤه في سن هم فلان سينجدان يجتو فلا تخشوهم وخشوهم فلا تخشوهم جرسا هنه صداتنا يقال كان الممناماتون صداتنا وخشون آنما قف صداتنا فلا تخشوهم إلمناماتون صداتنا صداتتاني إي إسانهن جدينا هجان ويو كان رغان إسانيسون وخشوني انو مسوداد ولي اتم نعمتي عليكم نعماك يا اذنرتك اناني سودافي وكان اذنرتكو تودافى وانت قبلات يا اثم برسي سيفو كا قبلات يا اسينغارغل شفغرك جارق. وفي بربادتي ثلك يا اذنرتي اولو دافي قبلات تغرغلونكني نعما غددا هدايا ربي امه نبي محمد نعمة الربية والآن إثان الراتي قولوا هدوسني جانة إثان قلشورا ولأتم نعمتي عليكم تلكي إثان الراتي قوتي جانة إثاني في كنون آفي ولعلكم تهتدون أك إثنين كني أجلتني في نعمة الربية كإثان الراتي قولي كني هدايا لأفكي ستي أما تمراجدك نعمة الدنيا في آخرة كما أرسلنا فيكم رسولا نعما كي يا إثنين رت جوته أقوما سن أرسلنا فيكم رسولا يا أمة محمد إثنين تيرجنه إرجما منكم إرجما إثنين راته أقوما تل إثنين رت أولسن إرجما لا إثنين إرجنه إرجما إثنين راته يطلع عليكم كإثنين رت قرأوا آياتنا آياتتنا ويذكّيكم كئسٍ قل كل شركي في أخلاق ففقتها إرّا ويعلمكم كئسٍ برسيس الكتاب والحكمة كتاب في حكمة كتاب لقرآنا حكماً حديث رسولاتي قرآنا في حديث لي كئسٍ برصيذ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كيسين بارسيء سواء كيسين دُرانهم بينه سني كرا توحيدا كرا تقول جماعة ربي كنا فذكروني نجددا نذكره أذكركم أنس إسن فذكروني نجددا إنا جدّون ثواب إسن يفكّنون إسن يجددا أرام إسن يجرؤون إسن وشكرو لي ولا تكفرون. وشكرو لي قلتنا في قلته. ولا تكفرون نت كفرنا. شكري جدٌ كأني أبائي بكني قلته إسق قلته. شكرٍ جسق أبا. شكرٌ باللسان. الرب ربٍ جل تومفته الحمد لله جلاني وشكر بالقلب قلبي الرب جل تومفته رب متم قنني تناعف كني بيه كني وشكرٌ بالجوارحي أعمان الله شكري قلته أعربي هجتني كنين جل تناعف قلشة أفنى مكوفنتها الحمد لله جل دون سادينو بكتك قتي ولتك أبى مو بربك ولا تكفروني نت كفرنا نعماك يا أب ببروتناكن نجتنينا مبروتين بروتين قلتنا على جلطة أنا تئثني فكني نعم ربنا فكني لك هوامتهم تسانكيسا كبلة يهودا في نصارى الرجل التي تنا اثنو قليل يهودا في نصارى وانته رسولك إنا حتى قبل ما إسان قرأ لن كان اللي درب ده ولين قرأ لدده اتأمانو نما إسان الرع ربين تلقوه تلقوه فيكين نيف ملائك عقا عبدالله بن سلام فا درسي انت تارعا عصمت العباتي درسي بروتين حقا والتده بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته